وزائن الرحمن تقدم فتاة الحج. يقول السائل إذا انتقد وضوءي أثناء الطواف هل يلزمني أن أعيد الوضوء مرة أخرى وإذا فعلت هل أكمل ما بدأته من الطواف أم أعيده مرة أخرى هذه المسألة مخرجة على الطهارة شرط في صحة الطواف أم لا جمهور أهل العلم يرون بأن الطهارة شرط في صحة الطواف خلافا للأحناف والحق معهم والأدلة معهم لأن عائشة رضي الله عنها وأرضها أما سئلت عن أول ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى البيت قالت الوضوء الوضوء لأن أول شيء كان يفعله الطواف فلما توضى توضى من أجل, من أجل الطواف لكن فعل النبي لا يستلزم الوجوب القرائن التي أثبتت الوجوب بقوله خذوا عني مناسككم أمره الآن خذوا عني مناسككم فطاف متوضعا وأيضا الحديث المختلف فيه جاء موقوفا ومرفوعا الطواف بالبيت صلاة والحديث موقوف هو صحيح موقوف عن ابن عباس غير أن الله رعلا قد أباح في الطواف الكلام لما يقول النبي أو يقول ابن عباس الطواف بالبيت صلاة يبقى مع ذلك أن الطواف يأخذ حكم الصلاة إلا ما دل الدليل على, على الاستثناء والاستثناء الكلام أو الطعام وأنت تسير فيبأ إذن هو أخذ حكم الصلاة وحكم الصلاة لا تصح إلا بالطهارة شرط صحة الصلاة هو هي الطهار لقول الله يا الذين أمنوا إذا قمت إلى صلاة فاغسلوا إلى آخر الآيات فالوضوء شرط في صحة الطواف طيب طاف الرجل إلى الشرط السادس ثم انتقد وضوء ماذا يفعل نقول أخرج إلى ماء زمزم قريبة منك وتوضى وارجع مرة ثانية إلى المكان الذي خرجت منه نفس المكان الذي خرجت منه ثم تطوف والخلاف من العلماء إذا انتقد وضوء سقط كل الطواف السابق أم يعتد به يبني أو يستأنف ما معنى ذلك يعني يكمل على الأشواط اللي هو طفا لو طف خمسة أشواط مثلا فيكمل السبعة أشواط بشوطين أو ستة أشواط يكمل السبعة أشواط بشوط أم, أم يبدأ من جديد هذه مسألة خلفية أيضا من العلماء مسألة الذي انتخذ وضوءه ذهب الصلاة يستأنف أم, أم يبنيه لو قلت بما أدين الله به هو هو الاستئناف المشقة شديدة جدا على الناس لكن ما دام الخلاف يسير في هذا الباب له أن يبني ومعنى يبني المعنى أنه إذا طاف ستا عليه شوط واحد يرجع إلى المكان ويطوف شوطا واحدا واكتملت واكتمل اكتمل سبعة أشوط طاف خمسا يطوف شوطين حتى تكتمل السبعة أشوط يبقى لازم يلزم الذهاب والوضوء والرجوع والإكمال على, على ما سبق من طوافئه لو طاف خمسة أشواط كاملين لو طاف خمسة أشواط كاملين كاملات كاملات وفي منتصف السادس انتخذ وضوءه يكمل شوطين أو يكمل شوطا ونصف نعم هنا إذا, إذا حدد المكان الذي ان انتخذ في وضوءه وخرج منه وبغلبة ظنه يعلم أن هذا هو المكان يبدأ منه يبدأ منه ويكمل الشوط فإن لم يعلم و و وظنه أنه ما أدري هنا هنا هنا فإن الطرب فهنا يرجع على اليقين الشك يزال كما قال النساء والتبني على ما استيقنت فالبنى على, على اليقين يبدأ الشوط السادس من أوله